لاحظت حبيبة شروده فسألته هل رأيت يوسف؟ السيد يوسف يتجول في البستان مع السيد بركات حسنا يا موراي سأراك بعد قليل ناداها بصوت يرتجف آنسة حبيبة؟ نعم نحن لا نعرف كيف فتح الدرب أليس كذلك؟ بلى كيف فتحت تلك الدروب؟ لا أدري إذن نحن لا نعلم متى سنعود للبستان، وربما تطول رحلتنا، أو نموت هنا، أو نفترق كما تفرقت الخيول أول مرة دخلت الدروب فيها، أليس كذلك؟ ربما، ثم تنهد وقال بصوت محزون، أو نتغير كما تغيروا، أو نضيع كما ضاعت ميسان، لا ترهق نفسك بالتفكير يا موراي، ثق بأن الله لن يضيعنا التفت إليها وحملق في وجهها بعينيه السودوين وسألها ومن أين لك هذا اليقين؟ أشارت إلى السماء وابتسمت، وتركته جالساً على ضفة النهر، أشفقت عليه فقد كان مرتبكاً كما لم يكن من قبل أخرجت المرآة عندما ابتعدت عنه ورفعتها أمام وجهها وطالعت صورتها ونادت أوبالس أوبالس لم تظهر صورة زمرد لم تجبها أبدا أعادت المرأة لحقيبتها وانطلقت باحثة عن يوسف والسيد بركات في حدائق القصر كان الحوار بين السيد بركات ويوسف لا يختلف عن هذا الذي دار بين حبيب ومراي الجميع مستاء مما فعله آل الكحيلان أي الليلة الماضية فمن عرف قيمة الفضيلة عز عليه أن يراها مهانة كانت الترياق هي الوحيدة التي لزمت غرفتها لم تخرج منها حتى اللحظة أما المسوم فقد بدى عليه أنه غير راض عما ما يفعلونه لكنه خشي أن يتحدث في أول ليلة لهم بالقصر قال يوسف بحزم شديد لا بد أن نتحدث معهم هناك ضوابط وأصول طالما أصبحوا من البشر فليكونوا مثلهم في كل شيء الملابس الخصوصيات كل شيء ما حدث الليلة الماضية لم يكن مقبولا بأي حال من الأحوال مسد بركات لحيئته ثم قال فلننتظر عبيدة فهم يجلونه ويحترمونه وسيستجيبون له لو نصحهم بنفسه قالت حبيبة بقلق أخشى البقاء في هذا القصر رنا إليها يوسف وقال ليطمئنها سنرحل اليوم بعد أن يعود عبيدة ومعه السيوف والرماح وسنكمل رحلتنا معاً والخيول تقصدين آل الكحيلان فقد أصبحوا من البشر لن نصحبهم معنا بالتأكيد في تلك اللحظة ظهرت رفيف في الحديقة تحمل القطة البيضاء أسرع تجاههم والتفتت نحو حبيبا قائلة لها حاولت إيقاظك الليلة الماضية لكنك كنت غارقة في نوم عميق ماذا حدث؟ الترياق ما بها؟ أتت أمس دلفت غرفتنا وأرادت أن تحدثك سألتني إن كان من الممكن أن تعود من نفس الدرب إلى البستان وأين هي الآن؟ لا أدري ضج القصر بأصوات آل الكحيلان وانتشر الخدم يحملون أطباقا تحمل شتى أنواع الفواكه والخضروات جلس الجميع حول المائدة وعلى رأسها المسوم كانت حبيبة ورفيف يتبادلان النظرات لم يعجبهما ما كانت الشقراء تفعله وكذا الجمانة وكأنهم يجلسون مع العاهرات على طاولة في مقهى ينقصهم الخمر فقط كان أبهر وحيزوم يأكلان بنهم شديد ويتحدثان والطعام يسقط من فميهما أما المسوم فكان مهموما كان غياب الترياق يقلقه انحنى يوسف هامسا لحيزوم وقال له هل تسمح لي بملاحظة؟ تفضل لحظت بعض التصرفات من آل الكحيلان ربما ستسيء لهم لو استمروا على فعلها وأرجو أن تتوقفوا عنها ماذا تقصد؟ أعني أنني أدرك تماماً أن الأمر جديد عليكم فقد عشتم لسنوات طويلة بلا ملابس تسطر عوراتكم كما أنكم تحتاجون لإرشاد وتوجيه طريقة تناول الطعام والكلام وإيماءات الوجه وحتى قضاء الحاجة أعلم أنكم كنتم تراقبوننا وتعرفون الكثير لكن الخدم يراقبونكم ولا أحب أن تتحولوا إلى فكاهة ويسخر الناس منكم كما أنه لم يكن لأحد منكم يوما باب يغلق عليه هو وزوجته وكوننا هنا معا بالقصر يستوجب منكم التستر عندما شعر حيزون بالإهانة قال غاضبا لم نخطر أن نكون كالبشر وليس لأحد أن يأمرنا بشيء لا نطيقه هذا ليس أمرا بل هو رجاء كانت البيضاء تجلس بجوار ابنها حيزوم وتستمع كل شيء قالت برصانة نحن هنا في قصر واحد منا ما عدنا خيولا لعبيدة نحن الآن سواسية لا تلمنا إن اختلفنا عنكم في السلوك والطباع حتى أنا لا أطيق تلك الملابس وأراها عبئا لا أشعر بالخجل من جسدي عشت طوال حياتي بلا غطاء ولكنني أحترم اختلافنا وسنحاول أن نتكيف معكم صاحت حبيبة هو ماذا عن الشقراء وأبهر؟ التفت الجميع وسألتها الشقراء بانزعاج شديد ما بالنا؟ لماذا لا تتزوجان وتعلنان أمام الجميع أنكم زوجان بما يرضي الله بدلا من هذا تبادل آل الكحيلان عن في صمت قالت الجمانة باسمة وهي تطالع ابنتها الفاتنة حسنا يا حبيبة سنقيم الليلة حفل زفاف على طريقتكم وسنطبق كل ما تفعلونه عندما تريدون الزواج ما رأيك يا مسوم؟ قام المسوم وخلع عن رأسه التاج وألبسه لحيزوم وقال بوجل الرأي لسيدنا وزعيمنا حيزوم من اليوم أنت سيد القصر والأمر لك هنا صاحت الجمانة وابنتها الشقراء فرحا وربطت البيضاء على كتف المسوم بامتنان بينما وقف أبهر يهنئ سيده في تلك اللحظة دلفت الترياق قاعة الطعام وحيتهم باقتضاب جلست بجوار حبيبة في صمت واصل عبيدة ومعه الخدم يحملون السيوف والرماح كان يتدور جوعا انضم إليهم بعد ترحيب حار من المسوم رأى التاج على رأس حيزوم فهنأه على منصبه الجديد وجلس يتناول الطعام كان يتعامل مع الأمر بآلية شديدة وكأنه تجرد من عواطفه ليواجه صدمته بعد تحول خيوله إلى بشر لم يرفع عينيه عن المائدة فقد لاحظ سلوك آل الكحيلان منذ اللحظة الأولى وقف مراي قاطعا عليهم تلك الاحتفالية التي رآها مفتعلة وباردة وقال بصوت جهوري وعيناه تتأرجح في قلق لابد أن نرحل اليوم سكنت الأصوات كلها فجأة وكأن هناك من ألقى عليهم حجابا كاتما للصوت بقيت جملته معلقة في الهواء قالت البيضاء بعد أن تمعنت في ملامحه طويلا ستحتاجون إلى خيول لتحمل متاعكم ونحن لن نرحل معكم رد مراي بعصبية شديدة لم نطلب منكم هذا سنسير على أقدامنا كما أنكم لستم خيولا لنركبكم أليس كذلك؟ وقف يوسف بعد أن لاحظ سحابة التوتر التي ظللت الأجواء وقال بهدوء مراي يريد البحث عن والده وأنا سلكت هذا الدرب من أجله فالوقت يمر قال المسوم أنتم ضيوفي لن ترحلوا حتى أمدكم بما يصلح لرحلتكم وسأرسل معكم دليلا من خدمي فهم يحفظون كل شبر هنا فنحن ححيزوم وكأنه يذكره أنه الآن الآمر الناهي في هذا القصر قال المسوم استدراكا لخطأه وهذا بأمر من زعيمنا بالتأكيد وأشار لحيزوم فانفرجت أساريره طلعته زوجته بإعجاب هدأ مراي وجلس يتبادل النظرات مع يوسف بعد قليل اقتحم باب القصر ثلاثة من الشبان طوال القامة سمر البشرة اقترب أحدهم بعوده الفارغ شامخا يطارع الجميع بعينين كجمرتين مشتعلتين صح يوسف وهو يشير إليه أنت البرق قال الشاب وهو يسير بخيلاء أمامهم وهو يطالعهم بنظرات مجهرية تخترق الرؤوس أحسنت أيها الكاتب ظننتك لن تميزنا من بعضنا البعض كيف وصلت إلى هنا؟ ضحك البرق وشد جذعه وقال درب من دروبك أنا سيد. كيف؟ فتح أمامي أنا ورفاقي فدلفناه وسمعنا عن قصر المسوم فأسرعنا إلى هنا اقترب منهم وجرم قعدا وجلس وكأنه صاحب المكان تبيعه شاب آخر مجدول الشعر عريض الصدر له أنف يشبه الخطاف حياهم جميعا وأطال النظر إلى الشقراء فبادلته النظرات واقتربت منه كأنها تراوده عن نفسه وقالت هامسة اشتقت إليك يا أجدل أخرجه أبهر من حالة الوله والهيان بضربة على كتفه وكأنه يجيبه لكنه فاطن لمراده فنقل أجدل عينيه بين المقاعد واتجه نحو موراي ودفعه في صدره وقال وهو يطالعه بنظرة حامضة هل انتهيت من طعامك يا هذا؟ صاح حيزون أجدل ما الذي تفعله؟ أجننت؟ قال البرق موجها كلامه لحيزوم الجنون هو أن تستمر في الخضوع لهم وكانك ما زلت خيلا تهان وتضرب ويحمل عليه اضعاف أوزانها اثقالا لخدمة البشر وتمنع من النعيم والدفئ ثم التفت تجاه موراي وقال ساخرا ومتهكما عذرا جلاله الملك موراي لم يلتقي اجدل بك من قبل وهو لا يعرفك ثم جمدت ملامحه فجاه وقال يعنفه قم يا موراي، فسيدك أجدل يريد أن يتناول طعامه وقف موراي غاضباً وكور قبضته كاد يضربه، لولا أن السيد بركاتويوسف تدخلا وسحباه من ذراعيه قال بركات وهو يدفعه لخارج القصر سأخرج مع موراي الآن، لقد انتهينا من طعامنا كان عبيدة يراقب ما يحدث في سكون التفت يوسف نحو الشاب الثالث وكان يقف خلفهم بصدر مكشوف وقد غطت غرته الناعمة حاجبيه أدرك يوسف أنه البحر والذي حياهم بهزة رأس وجلس على مقعد بركات وبدأ يأكل بنهم شديد عاد يوسف يطالع وجه البرق فانقبض صدره همس لحبيبة الشيطان سألته وهي تنقل نظراتها بين وجوههم من؟ البرق لماذا؟ ستسال الدماء هنا على أرض هذا القصر اللعين شعرت حبيبة بغصة في حلقها الآن هي توافق مراي في لا بد من الرحيل فوراً من هذا القصر اللعين كان لابد من هذا الاجتماع في حديقة القصر فبعدما حدث من البرق وبعد إهنته لمراي أصبح الرحيل هو الاختيار الأمثل قال يوسف وهو يربط على كتف مراي لا تحزن يا مراي أنت تعلم أن عقولهم صغيرة وأنهم قاطعه قائلا لنرحل الآن قالت حبيبة بحماس شديد نعم لنرحل كرهت هذا القصر قال عبيدة وهو يضبط قوسه ويعدل كنانة سهامه سنحتاج إلى خيول ثم أردف ساخرا خيول لا تتحدث بلغة البشر قال بركات حسنا سنطلب من حيزوم أن يمدنا بدليل من خدم القصر ولنضع خطة فالقرى هنا كثيرة كما سمعت منهم لعلنا نعصر على والد موراي في إحداها سألهم يوسف من سيدخل معي للقاء حيزوم أعرضوا جميعا وهربوا من نظراته حتى عبيدة كره القصر وكره تلك النزع الجديدة التي يتحدث بها آل الكحيلان معهم تبادل بركات معه النظرات مد ذراعه وأحاط كتفه وقال له هيا بنا يا يوسف دلف إلى القصر فلم يجد إلا البرق وأجدل والبحر كان البرق يرفع ساقيه فوق من ضدة الطعام ويعقد ذراعيه خلف رأسه فور أن رآهما قال بتهكم ألم ترحل بعد؟ قال بركات أين حيزوم؟ حيزوم؟ هكذا مجرد؟ الأفضل أن تناديه الآن بجلالة الملك تقدم يوسف خطوة ليجيبه فمد بركات ذراعه وحجزه وقال موجها كلماته إلى البرق أين السيد حيزوم؟ اعتدل البرق وأنزل ساقيه ووقف قبالتهما وقال لماذا؟ لابد أن يكون هو السيد والزعيم اخترتموه لأنفسكم صاح البرق لم أختره أنا أعيدوا الاختيار ونسقوا الأمر بينكم فالأمر يخصكم حسناً لماذا تريده؟ سنرحل اليوم ونحتاج دليلاً وبعض الخيول قهقها البرق وطالعهما بازدراء وقال <تصفيق> خيول مرة أخرى؟ لم يعلق بركات كان يحاول ضبط كلماته قال يوسف وهو يتأمل البرق وهو يسير بخيالاء أمامهما لماذا تغيرت يا برق؟ وهل تغيرت؟ نعم كنت محبا لرفاقك كنتم زمرة واحدة تركضون في تناسق بديع تحبون بعضكم البعض ولا يجرؤ أحد منكم على التطاول على أخيه مم. كنا زمرة واحدة يقهرها زعيم واحد ويجبرهم ضعفهم وخنوعهم على الخضوع له لم يقهركم حيزوم كان دوما حكيما وراشدا ولماذا لست أنا؟ ولماذا قدم المسوم له الولاء فور أن رآه وتنازل عن عرشه وتاجه أليس هذا ضعفاً وهو من شيد كل هذا وبناه هز يوسف كتفيه وقال الزعامة حمل كبير يرهق صاحبه وهي أمانة ستسأل عنها أمام الله وسيد القوم خادمهم فهل ستقبل؟ دعك من هذا الكلام لما أراه وأعيشه الآن؟ أنا الأقوى أنا الأحق بالزعامة حيزوم صار كهلا ولن يستطيع دلف حيزوم القاعة كالبركان الثائر ودلف خلفه أبهر والمسوم قال معنفني البرق نحن عشرة من آل الكحيلان وأنتم ثلاثة فقط إن شئتم البقاء فأهلا بكم تحت زعامتي وطوع أمري وإلا فارحلوا الآن رفع البرق رأسه وطالعه في جمود وبلادة وقال لن نرحل يا حيزوم وليس لك أن تأمرنا بالخروج هذا قصر المسوم وكل ما حولك من ماله الخاص قال المسوم مالي وقصري بين يدي كبيرنا وسيدنا حيزوم وكلنا تحت جناحه اشتعل البرق غضبا فأسرع أجدل وقال وهو يسحبه من ذراعه السمع والطاعة لكبيرنا حيزوم سنبقى بينكم كما كنا دوما معا لن يفرقنا خلاف تافه قال حيزوم بالطبع فنحن عصبة واحدة رانا عليهم الصمت للحظات قال بركات سنرحل اليوم ونحن في حاجة لدليل من الخدم وسنحتاج بعض الخيول قال حيزوم وهو ينقل عينيه بين وجه يوسف ووجه بركات وزفاف ابنتي ألن تشاركون فرحتنا؟ وددنا أن تكون أول خطوة لنا لتعديل سلوكنا استجابة لنصائح يوسف فقد ناقشت الأمر مع أمي وزوجتي نحن نحتاجكم فامنحونا يوما أو يومين ثم ارحلوا على بركة الله لا تتركون في أشد لحظات احتياجنا إليكم سأل أجدل وقد داقت عيناه ومن سيتزوجها؟ أجابه حيزوم أبهر تقلص وجهه وكأنه طعنه بخنجر كانت دماؤه تغلي في عروقه تجاهل حيزوم ردة فعله والتفت لبركات ويوسف مرة أخرى وسألهما ستبقون للغد أليس كذلك؟ سنبقى بالتأكيد وسنرحل مبكرا إن شاء الله بحديقة القصر وبعيدا عن النهر حيث كان مرأي يجلس وحوله رفاقه ينصتون للسيد بركات كانت الترياق تجلس في ركن قصي تراقبهم من بعيد اقترب المسوم منها متأملا عينيها وكان فيهما وداعة حانية وسألها متلعثما ما الذي أبكاك الليلة الماضية؟ أمر خاص شعر بالحرج فجلس قريبا منها وقال لماذا أنت حزينة؟ أولست حزينا يا مسوم أخبرني عن شعورك بعد أن تحولت من خيل إلى بشر تناهد بعمق ثم قال كنت حزينا في البداية وشعرت بوحشة شديدة لكننا الآن معا كلكم حولي لقد ذهب عني الحزن فور وصولكم صمتت برهة ثم أطرقت قائلة أشعر أنني لست أنا أشعر بالاختناق وأكره شكلي في المرآة ليتنا ما دخلنا هذا الدرب ستعتدين الأمر يا ترياق غضنت جبينها وقالت هو ماذا عن الأمانة؟ أخذته الدهشة وسألها أي أمانة؟ التي حملها الإنسان هل سنتحمل المسؤولية؟ هل سنقوم بدورنا الآن مثلهم؟ سنتوقف عن فعل بعض الأشياء بإرادتنا الحرة لأننا سنحاسب يوما عليها بعد أن نموت سنفعل كما فعل البشر من قبل يا عزيزتي وماذا فعلوا؟ هز كتفيه وأجابها يعيشون حياتهم بأريحية لا أظن أنهم قلقون مثلك هم مكلفون وسيحاسبون لابد أنهم يحملون هم هذا مم. انظري إليهم هم بخير سنصلي كما يصلون ونحسن للآخرين ونبتعد عن كل قبيح مرت الترياق بعينيها على وجوههم وقالت أتظنهم يستمتعون بحياتهم؟ هه. يكفي أن تكون حرة ولا يستعبدك أحد أو يستخدمك ويحملك متاعه أو يضربك لتسرعي في السير ليس أحراراً بل هم أسرى للحياة الدنيا أه؟ أه كيف؟ قالت بصوت خفيض وكأنها تخشى أن يسمعوها كل منهم يحملها من يبدو على وجهه ابتلاءات شتى مراي فقد والديه فقاهره الفقر وعركته الحياة وها هي تلطمه وتصارعه بركات فقد زوجته ويبحث عنها مع ابنته الضعيفة يخشى أن يموت ويتركها وحيدة عبيدة فقد أهله وعشيرته والعز والمجد والمال والآن فقدنا يوسف هذا يحمل همّا كالجبال لا يغرك تماسكه وكيف عرفتي؟ انظر في عينيه وتأمل حاله لم يحدثنا يوما عن أمه ولا أبيه ولا أشقائه لم نسمع ضحكاته كلنا نضحك حتى حبيبة أما هو فلا وماذا عن حبيبة؟ ليتني أملك ثباتها لديها يقين أن كل ما تلاقيه هو اختيار الله لها حتى لو كان هما أو أذى وهذا اليقين يكنس الحزن من قلبها وينقيه من الدرن حسنا يا ترياق كلامك هذا لن يغير الواقع نحن الآن من البشر فلنحاول قدر استطاعتنا ضبط أنفسنا أخشى البقاء بالقصر لماذا؟ التاج والسلطان ساحران لنا زعيم حكيم وهو يكفينا زمت شفتيها وقالت كشفت الشقراء صحن الحلوى للجميع وبعضهم يشتهي أن يمد يده وهي لم تمنعهم ولم تصدهم أما رأيت العيون وهي تنهجها في قاعة الطعام؟ أشار إلى ثيابها قائلا ألي هذا تتلفعين بهذا الثوب؟ شدت الثوب وزادته إحكاماً على جسدها وقالت ليس الأمر رداءً فقط قال مستنكراً لم نعتد على هذا عشنا طوال العمر بلا ملابس هذا جديد على الشقراء كما تعلمين كنا نفعل ما يحل لنا وقت ما يحل لنا وأمام الجميع هزت رأسها قائلة وهذا ما قصدته في بداية كلامي معك الآن لا نستطيع فعل كل ما يحل لنا لأننا لم نعد قال بضيق حيوانات أليس كذلك؟ تتحدثين الآن كما كانوا يتحدثون هو نحن الآن منهم سكنا للحظات والعبارات السابقة تحلق فوق رأسيهما أردفت الترياق قائلة هذا القصر خداع يشبه الدنيا تفاء يا عزيزتي قالت والدموع عالقة بأهدابها أنسيت أن نصرنا من البشر سنركض خلف المال والسلطة والشهوة صدقني يا مسوم عندما كنا خيولا كانت حياتنا أسهل وأبسط ثم أردفت بصوت واثق سأرحل مع عبيد ورفاقه فزع قائلا ماذا؟ وتتركينني؟ نعم سأرحل معهم لعلهم يسلكون ذربا آخر فأعود كما كنت قال وهو يبتلع ريقه في ارتباك وإن أمرك حيزون بالبقاء ماذا ستفعلين؟ سأهرب دمدم بصوت يرتجف لكنك تعلمين أنني أحبك التفت اتجاهه وقالت أعرف وأعرف أنك لم تلمس أنثى منذ وصولك إلى هنا أخبرني الخدم بتفاصيل حياتك وهل ما زال رأيك كما كان؟ ترفضين حبي؟ أقصد الزواج مني طالما صرنا من البشر؟ وهل تجدد الطلب الآن؟ نعم أجدده لا؟ لماذا؟ قام التسير فتبعها وأعاد السؤال قالت بعد شرود قصير انت زوجنا سننجب طفلا وما العيب في هذا؟ بالأمس كنا خيولا والخيول عندما تنجب ترعى صغيرها لفترة وجيزة ثم يكمل طريقه وحده ويعتمد على نفسه وينتقل إلى مكان آخر هو ربما لا يراه مرة أخرى أبدا أما البشر فلا؟ سيظل الطفل معلقا بأمه تحمله عاما وترضعه عامين تنظف القذر عنه بيدها حتى يتعلم كما كانت تفعل أخت عبيدة فقد كنت أراقبها وهي تربي صغيرها هو وأما أبوه فسيظل كالأجير والعبد يكدح ويعمل ويتعب ليوفر لهما لقمة العيش ويمهد الطريق لهذا الطفل الإنسان ضعيف يا مسوم يحتاج لرعاية وتربية في صغره وبعد أن يبلغ الكبر ألا تذكر جدة عبيدة؟ تانت كالطفلة وهذه مسؤولية وأمانة ولا أظنني أستطيع تحملها سألها المسوم بتلهف وماذا عن الحب والسكينة والمودة والرحمة؟ ألا تحتاجين إلى زوج؟ أجابته دون تورية ما الأحتاج؟ قال راجيا. تزوجيني إذن؟ رفعت حاجبها وقالت بثقة ارحل معنا من هذا المكان لنبتعد عن القصر ونبحث عن دروب هو نعود كما كنا هذا شرط؟ نعم وهو شرطي الوحيد أسرعت الترياق نحو القصر وتركت المسوم شاردا حائرا وقف يتساءل كيف سيترك كل هذا؟ المال الذي اجتهد لينميه والتجارة التي أصبحت رائجة وناجحة اسمه الذي صار ما حل العملاء والزبائن والقصر الذي لا مثيل له والخدم والعائلة كان يتحمل كل هذا وينتظر ظهور حبيبته الترياق التي تمناها دوما زوجة له وكانت ترفض ولم ييأس فماذا سيفعل إن رحلت؟ شعر بألم في صدره وحل هم ثقيل على كتفيه فجلس مناكس الرأس وحيداً في هذا الركن القصي من حديقة قصره يتعالى الضجيج عند الفرح وعند النصر وعند الفرج وعندما يفوز الحبيب بحبيبه وكان أبهر أكثر سكان القصر فرحة وسعادة كانت الثياب التي أعدها الخدام بالقصر تليق به وقد زادها زينة فوق زينتها بوسامته وبفرحته الصادقة تمت مراسيم الزواج كاملة حتى أن المسوم أمر بإحضار أكبر شيوخ القرى وأمر بإعداد مأذبة كبيرة ما زال هو وحده من يستطيع إدارة الأمور رغم تتويجه لحيزوم والكل يعرف هذا عنهما أطلت الشقراء بثوبها الرائع فدارت العيون خلفها حيث كانت تسير كزهرات دوار الشمس وهي تتبع قرص الشمس هنا وهناك كانت في أبهزينتها وأسرفت وكان هناك من يصرف أيضا في الشراب ويتابعها بعينين مشتعلتين من أين أتى هذا الخمر؟ سأل المسوم الخدم بغضبة شديدة أخبروه أن البرق أمرهم بإحضاره ولم يجرأ أحدهم على مخالفة أمره سكب الجرار على الأرض وحذرهم من أن يطيعوه في هذا مرة أخرى وابتعد مهموما فما زال حواره مع الترياق يوجعه ويقلقه كانت ليلة ثقيلة على قلب موراي وكان رفاقه يراقبون ما يحدث بتوجس أصبح أمر مراقبة آل الكحيلان شيئا غريبا ومنفرا الكل يتمنى أن تنتهي الليلة بسلام أقبلت حبيبة حيث كانوا يجلسون وقالت الترياق سألتها رفيف ما بها سترحل معنا سألها عبيدة كيف هذا؟ لن يوافق حيزوم بالتأكيد صاح مراي لا نريد استحاب أي منهم معنا لا نريدها قال يوسف بهدوء شديد سترحل معنا التفت جميعا تجاهه وسألته حبيبة لماذا لا تخبرنا عما كتبته عن تلك الخيول بالتفصيل أنسيت أنني لم أضع لقصتهم نهاية ولكنك تعرف مقدمات تلك الأحداث قال بركات بتوجس إن كان هناك ما تحذرنا منه فلتفعل الآن يا ولدي أغمض عينيه وقال لا شيء ولكن راقبوهم معي ولا تمنعوا الترياق من الرحيل معنا طال السهر وامتلأت البطون وخفت العقول رقصت الشقراء بدلال كما لم تفعل من قبل وشاركها أبهر كما لم يحدث من قبل كان رقصهما في الماضي رقص خيول أما الآن فكلاهما يسير أعمى خلف التواءات جسد الآخر ويقلدها وحسب والجمهور يراقب ويصفق انتهى الحفل قرب الفجر ونام كل من بالقصر وكل منهم يطوي أمنيته تحت رأسه البعض أمنياته خبيثة والبعض يتمنى الرحيل والبعض يفكر فيما يخبئه له الغد صرخت هلع مزقت السكون وأيقظت كل من بالقصر أسرع حيزون تجاه غرفة ابنته وتبعه المسوم كانت تقف في ركن الغرفة وزوجها أبهر في صراع مع أجدل أراد الأخير أن يقتله وكان الخنجر في يده إن قض المسوم على أجدل ليبعده عن أبهر فأمسك ذراعه ودار بها ثم طرحه أرضا فسقط يتلوى من الألم هو رقد أجدل خارجا من القصر تبعه أبهر واشتد الصراع بينهما في الحديقة كان يتناطحان برأسيهما ويلطمان بعضهما على الأعناق ما زالت فيهما نزعة حيوانية في القتال التحما في صراع متوحش تدحرجا على الأرض وكل منهما يهوي على الآخر باللكمات وكان لكليهما جسد مصارع كان يبتعدان ويتراجعان للخلف ثم يرتدان بسرعة وينقض كلاهما على الآخر فيصطدمان ببعضهما ويعودان للتدحرج والركل سالت الدماء من أنفيهما لم يجرأ أحد على الاقتراب منهما وحشان يقتتلان على أنثى واحدة اقترب البرق وأصدر صفيرا فالتفتا إليه أجدل فألقى إليه بخنجر آخر غير الذي سقط منه في الغرفة ثار حزوم والمسوم ومراي وعبيدة حاولوا التدخل لكن البرق والبحر وقفا قبالتهم ومعهما سيفان وانضم إليهما الكثير من الخدم استطاع البرق أن يرشوهم بمال سرقه من خزانة المسوم بنفسه صرخت حبيبه وهي تنظر ليوسف لابد أن ننقذ أبهر افعل شيئاً انحنت وحملت حجرا كبيرا ومزقت جزءا من ثوبها وربطت الحجر به وقفت تطوحه في الهواء ثم قذفته تجاه البرق فأصابه في رأسه زمجر غاضبا فتراجعوا جميعا واتسعت حلقة الصراع وبقي أبهر وحيدا يقاتل به رعيه يهرب من الطعنات يدافع عن شرفه زوجته التي طامع فيها أجدل وأراد أن يقتله ليخطفها أصابه أجدل بطعنات عديدة حتى أن دماءه كانت تسيل وهو يركض أسقطه أرضاً ووضع ركبتيه على صدره وأمسك الخنجر بيديه الاثنتين ورفعها عاليا وكاد يهوي به لولا هذا السهم الذي رشق في قلبه صرخ صرخة ارتجت لها القلوب دفعه أبهر ووثب مبتعداً عنه والتفت الأعناق صوب الرامي كان يوسف والذي كان يقف بتنمر ويستعد بثبات لرمي سهمه التالي قال محذرا ألقي سيفك يا برق وابتعد لوح له البرق بالسيف في الهواء مهددا وركض نحوه حيث كان يقف لكن عبيدة مد ساقه فأوقعه أرضا انقسم الحضور لفريقين كان الدماء أجدل تسيل على الأرض بينما جسده ينتفض وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وصلت الدماء للنهر فهربت الأسماك انقض البحر والذي تسلل بينما هم منشغلون بالبرق وسحب البيضاء وضع خنجره على عنقها وقال مهدداً اختري الآن يا حيزوم إما الزعام والسلطان هنا أو حياة أمك صرخ حيزوم بهلع أمي أختار أمي اخلع تاجك الآن وانصرف ولا تعود إلى هذا القصر أبداً خالع تاجه وألقاه نحوه سحب البحر البيضاء والخنجر لا يزال على رقبتها وتراجع بها للخلف حيث كان البرق يقف وحوله من انضم إليه من الخدم وهم يحملون السيوف صح البرق وهو يرفع يده بسيفه بعد أن لبس التاج الذي القاه حيزوم أنا الملك أنا الحاكم أنا صاحب هذا القصر وأميركم وسيدكم ثم التفت تجاه بركات وقال بحنق شديد ليس لكم مكان بيننا سترحلون الآن ومعكم حيزوم وأبهر والمسوم وستتركون لنا نساء آل الكحيلان ثم حدق في وجه يوسف وقال له وحبيبة ورفيف كان يوسف يقف متأهبا بقوسه يخشى أن يطلق السهم على البرق فيذبح رفيقه البيضاء انتقاما له صاحت بجسارة وحد السيف على رقبتها ارمي يا يوسف ولا تلتفت اقتله الآن حتى لو ذبحوني اقتله وثبع بيدا حاملا سيفه وانطلق يبارز البرق فلم يصمد الأخير أمامه ضرب فضربتين وكان سيفه على الأرض ومن ذا الذي يستطيع هزيمة هذا الفارس المقدام تراجع البرق وانسحب الخدم خلفه عادت البيضاء تصرخ ليتنا ما دلفنا هذا الدرب أعدنا يا يوسف إلى البستان قالت الترياق بغضب هادر لا نريد أن نكون كالبشر صحقا لتلك النفوس التي تركض وراء شهواتها اقتربت الشقراء وكانت تبكي وترتجف فأحطها أبهر بذراعه وقال معيشة الحيوانات التي كنتم تصبونها أمام أعيننا أكرموا من معيشتكم لا ينجو منكم إلا الأطقياء وهؤلاء يسيرون على حد السيف طوال الوقت يقبضون على الجمر وهم يقطعون دروب الحياة ليتنا ما سلكنا هذا الدرب صرخ حيزون أنت السبب يا يوسف افتح الدرب اعدنا الى البستان لا اريد الملت سحقا لهذا القصر الملعون صرخ يوسف بغضب هادر ليس بيدي الدروب لا تفتح بارادتي التفت المسوم تجاه البحر وقال له سنرحل ونترك لكم كل شيء اطلق سراحة من البيضاء ارجوك غمز البرق لرفيقه البحر فمرر الاخير خنجره الحاد على عنق البيضاء بدأت دماؤها تسيل بغزارة صرخ حيزوم قهرا واندفع تجاهها لكن أبهر والمسوم منعاه من المرور كان البرقو ينتظر تلك الخطوة ليقتله في الحال كانت البيضاء تناهت وعيناها على وجه ابنها حيزوم في تلك اللحظة أعطت رفيف القطة البيضاء لأبيها وتبادلت معه نظرة تشي الكثير غضبت الفتاة الرقيقة الهشة غضبة شديدة كانت عروق جبينها تنبض وقد تغير لون وجهها في الحال تقدمت خطوتين ثم أغمضت عينيها وبدأت في الدعاء كما لقنتها أمها وفتحت ذراعيها فشعروا جميعا بالأرض تهتز تحت أقدامهم بدأ ماء النهر يفور ثم يفيض وسار في خطوط حتى لامس قدميها فتحت جفنيها وطالعتهم بعينين بيضوين سقط الوشاح عن رأسها واستحال شعر رأسها أبيض كالثلج ترجع الجميع وأصابهم الهلع حتى البرق أجفل مما رأاه منها بسطت كفها تجاهه فخر على الأرض مسعوقا أشارت لجسد البيضاء فبدى وكأنه يتبخر ويتصاعد منه زغب أبيض يشبه الريش وظل يرتفع وينتشر حتى اختفع ثم رفعت يديها في الهواء فصنعت حاجزا شفافا بينهم وبين البرق ورفاقه ثم التفتت تجاه أبيها وقالت بحزم شديد أبي الآن أقبل بركات على يوسف وقال له هاتي يدك يا يوسف كما فعلنا من قبل لينفتح ضرب آخر من دروب عبال فغر يوسف فاه وقال كيف هذا؟ مد يده متعجباً ووضعوا جميعاً أيديهم فوق بعضها البعض بقيت حبيبة ورفيف اقترب آل الكحيلان وضعوا أيديهم فوق بعضها البعض وانضم إليهم المسوم كانت حبيبة تنتظر الترياق أرادت أن تطمئن أنها معهم وفوراً وضعت يدها تبعتها حبيبة بكفها ثم ضربت رفيف على كفوفهم جميعا ضربة واحدة كما فعلت من قبل شعروا بحرارة تتخللهم وفتح درب جديد أمامهم فدلفوه تباعا وخلفوا وراءهم البرق والبحر والقصر الملعون الدرب الثاني بريق ذهبي يتخلل الضباب وكأن هناك من نثر شذارات من الذهب هنا وهناك رمال تبرق تحت ضوء الشمس لا زرع هنا يقطع بخضاره الزاهي لمعت هذا النسيج الأصفر فوق تلك البقعة وفور أن انغلق الدرب وقفوا جميعا وقد أذهلهم ما حدث لقد عاد آل الكحيلان خيولا مرة أخرى وتمزقت الثياب التي كانوا يرتدونها وتبعثرت هنا وهناك ما زال المسوم مصابا كان يعرج على قوائمه الأمامية كانت الخيول تصهل بعنفوان يدورون حول بعضهم البعض وجدوا البيضاء ملقاة على الأرض أمامهم عادت لصورتها الأولى مثلهم لكن الجسدها الأبيض قد تخضب بالدماء التي ما زالت تتدفق من عروقها لفظت أنفاسها الأخيرة أمام أعينهم وبكى حيزوم قهرا عليها فالتفت الخيول حوله تعزيه التحموا مرة أخرى كنسيج واحد وابتعدوا عن أصدقائهم من البشر خلصوا نجيا يتهامسون وكأنهم قد حنوا للغة الخيول وقفعوا بيدا مبهوتا يراقبهم يا لها من خيول من كان يصدق أن هذا سيحدث ربت مراي على كتفه وكأنه قرأ أفكاره تبادل النظرات ثم أسرع عبيدة يضمض جراح أبهر والمسوم، كان أبهر جلداً صبوراً، يتحمل المشقة والألم، أما المسوم فكان يتألم بشدة، تعاون الرجال في حفر قبر يليق بالبيضاء، دفنوها على تلك الأرض التي لا يعرفونها، وحل عليهم هذا الصمت الذي للمصائب تلك السكينة التي تحيط كل من فقد حبيباً، هذا الهدوء الذي يصيبنا بعد طول البكاء عندما تتنزل رحمة الله على خلقه مر الوقت سقيلا وكانوا متعبين بدأت الشمس تغيب وهبت رياح شديدة البرودة جلس موراي بجوار يوسف وقال له لم تخبرنا أنك ماهر بالرمي في القوس يا سيد يوسف التفت يوسف تجاهه وكانت عيناه شاردتين فالأفكار تقتات على عقله علق القوس بكتفه وقال له لا تنادين بسيدي غطس غطسة في ماضيه تذكر رفاق الجامعة الأثرياء وكيف كان يرافقهم إلى تدريبات الرماية وهو يتمنى لو يستطيع الانضمام لهذا النادي الذي يتدربون فيه وأن له هذا وهو لا يملك المال سمح له صديقه أن يجرب الرمي بالقوس مرة فأذهلهم ببراعته، لكنه لن يستطيع أبداً الانضمام إليهم، سيكتفي بالمشاهدة، حاله كحال الكثير من الشباب، الحلم أكبر من ذات اليد، لا حق له في تلك الرفاهية، لم يجب مراي بكلمة، لكنه التفت وحرك رأسه بآلية، ثم سأل بركات، منذ متى وأنتما تعرفان أن تلك هي طريقة فتح الدروب تلك الدروب لا تفتح إلا بحجر أوبال ابتسم بركات وقال له أخبرتني زوجتي عن حجر أوبال زوجته؟ هيبدو أنك تعرف الكثير وتخفي الكثير وقف يوسف يتماعن في ملامحه يريد أن يتذكر من هذا الرجل بالتحديد قال بركات قاطعا عليه أصوات طواحين الهواء التي دارت في رأسه أما زلت لا تذكرني يا يوسف؟ لا وما زلت أحتاج إجابة للسؤال لم يجبه بركات بقي سؤاله معلقا في الهواء لماذا فتحت الدروب عندما اجتمعت كفوفهم فوق بعضها البعض؟ وقفت رفيف تعدل من وشاحها غير مبالية بحوارهم الذي كانت تسمعه غطت شعر رأسها الذي اشتعل شيبا أمام عيونهم أمام قصر المسوم بينما كانت تدافع عنهم ورفعت عينيها تجاه يوسف وحبيبة كان حاجباها قد تحولا إلى هلالين أبيضين يظللان على مقلتيها البلوريتين ما زالت جميلة كانت حبيبة تظنها ضعيفة ولكنها الآن أدركت أنها الأقوى هنا سألتها وهي تدن منها من أنت؟ أنا رفيف ماذا فعلتي بالبيضاء؟ نقلتها إلى هنا حتى لا يمثلوا بجثتها التفتت حبيبة تجاه يوسف واقتربت منه هامسة ميسان تزوجت من شاب التقت به في درب من دروب أبال وعشت معه على أرض أبال في سلام وأمان وأنجبت خمس فتيات صغيرات بريئات أطلقت عليهن أسماء الأحجار الكريمة التي تحبها وعاشت في سعادة بعد أن مرت بالكثير خلال رحلاتها في الدروب وفي يوم مشؤوم خرج زوجها واختفى فجأة وتركها وحيدة قال يوسف وكان لا يزال يحدق في وجه بركات وهذا بالفعل ما كتبته ولم أزيد عليه وفاجأني ما قصصتيه لي بعد عودتك من ديرينكويو وأنهن أصبحن ساحرات أوبالز ثم رفع صوته ليسمع الجميع وقال يبدو أننا نقف أمام الشقيقة الخامسة لساحرات أوبالز تراغمق الجميع في اندهاش قبل أن يكمل وعيناه تبرقان هذه لؤلؤة الأخت الخامسة لساحرات أوبالز ثم اشار إلى بركات وقال وهذا زوج ميسان صاحبة حجر أوبال والدروب شهق موراي وهو يشير إليها رفيف ساحرة؟ قال بركات ليست ساحرة يا موراي سار موراي اتجاه يوسف وقال بانفعال بل ساحرة أليس كذلك يا سيد يوسف؟ لقد رأينا ما فعلته بأنفسنا قال بركات موضحا ما فعلته ليس سحرا بل هو من المهارات التي لقنتها لها أمها وهي تستمد قوتها من الماء لؤلؤة أو رفيف كانت مع أمها عندما حاولت تلك العجوز قتلهما فهربتا معا وظلتا في دروب أوبال في طريق عودتي من رحلة تجارية التقيت بزوجة ميسان وابنتي وكنا لا نعلم بأمر السحر سمعنا عما حدث في البلاد وعلمنا بسقوط مملكة البلاغ وأدركنا أن بناتنا هن الساحرات فافترقنا لنحمي لؤلؤ سألته حبيبة من أي شيء تحميها تنهد بعمق وقال من شقيقاتها معقول؟ نعم يا ابنتي على الأقل حتى أعثر على زوجتي ميسان لتعيدهن إلى رشدهن هي وحدها من تستطيع هذا ولكن لماذا يردن القضاء عليها؟ لأن أمها أورثتها قوتها فصارت هي الوحيدة التي تستطيع مواجهة سحرهن ولأنها الأكثر نقاء بينهن ثم أردف بتأثر أملي أن تتمكن زوجتي ومعها لؤلؤة من إعادتهن لعهدهن القديم فتيات بسيطات لطيفات فقد اشتقت إلى أثرة الصغيرة وما الذي قلب الأمور بتلك الطريقة؟ عمل ناقص ماذا تعني؟ هز رأسه بندم وقال عمل لم تتمه زوجتي لم تضع له نهاية كان لابد من غلق دروب أوبال للأبد والتخلص من الحجر والصندوق لكنها لم تفعل احتفظت به لعلها تحتاجه وكان هذا خطأ عظيماً لأننا اكتشفنا أن هناك ما يتبعها ويبحث عنها ليصل إليها قال يوسف وكان ينصط إليه في سكون وعندما فتحت الدروب حدثت الفوضى في روايات الخمس ودبت الروح في شخوص الهوامش وخرجت ساحرات أوبالس وأسقطنا مملكة البلاغة تنحن حمراي وسأله هل أخبرتنا أيها الكاتب العظيم أين نحن الآن؟ وما سر تلك الرمال الذهبية أغمضت رفيف عينيها وقالت أشم رائحة البحر ترامق في اندهاش لا يوجد أي أثر للحياة حولهم لا شيء سوى رمال ذهبية ناعمة بدأت بها السيد برغش سرورا عظيما فكان في تلك الوليمة عدد وافر من كبراء الإنجليز وشرفائهم مع خواتينهم المخدرات وبناتهم الكريمات وفي غد ذلك النهار قدم كثيرون من شرفاء المدينة وسلموا على سعادة السلطان منهم دوق إف ريشمند والكونت مونستر سفير دولة جرمانيا وآل إف مال ميس بري كارن رين ولورد هومند وسير تشارلز أدرلي من أعضاء مجلس الشورى والكولونيل تيلر من أعضاء مجلس الشورى والأميرال سير ألكساندر ميلن وريل أميرال سير ليبولد هاث والشريف بيرسي ويندهام وسير بيرسي بارل من أعضاء مجلس الشورى والكولونيل بورن في وزارة الهند وغيرهم وفي غد ذلك النهار أولما سير بارتل وفي غد ذلك النهار لما سير بارتل فراير وليمة فاخرة دعا إليها سعادة السلطان وكانت مأدبة حافلة بالمسرات والحبور وعند رجوع السلطان إلى قصره قدم إليه رجال من وجوه الشعب الإنجليزي قد شكلوا لجنة ديدنها السعي إلى ابطال تجارة الرقيق في أفريقيا وكان من جملتهم سارغون كناي من أعضاء مجلس الشورى ومستر ريتشارد من أعضاء مجلس الشورى ومستر كاربت من أعضاء مجلس الشورى ومستر دينكن ميكلورن من أعضاء مجلس الشورى ومستر شارلز وينكفيلد ومستر سمويل كورني ومستر إدوارد ستورغ والقس بوزاكوت كاتم أسرار اللجنة فرحب السيد بقدومهم غاية الترحاب ببشاشته المعهودة وفي أثناء ذلك السلام نهض القص بوزاكت واتلى خطابا بين يدي سعادة السيد فيما يخص تجارة الرقيق وكان ذلك الخطاب مكتوبا في ورق منقش وهذا ترجمته إلى سعادة السيد برغش أيده الله أما بعد فليس بخاف على سعادتك قد انعقدت من سنين عديدة جمعية مؤلفة من رجال إنجليز وغير إنجليز غرضها ابطال الرق من الدنيا وإلغاء التجارة ببني آدم ونحن الحاضرون هنا من جملة أعضاء هذه الجمعية فلما عدت بك يا سيدي ثم انتفض عندما سمع صوته بنفسه صوتا طفوليا يخرج من صدره تحسس جسده وملابسه التي صار غارقا فيها لكبر قياسها عليه ترامقنا في اندهاش حتى أبهر هدأ من ركضه عندما سمع صوت الغلام قال مراي بتوتر شديد ما الذي يحدث؟ هذا شيء عصي على الفهم ولكن يبدو أننا عدنا للبداية أي بداية؟ لم يكن ركضنا بالخيول على الأرض بل كان في فضاء غريب هذا الدرب العجيب أخذنا لزمن آخر وعاد بنا للماضي كما فعل خنجر أنس الذي أخبرتني عنه حبيبة أي خنجر؟ لا تشغل بالك المهم أنت الآن عدت صغيرا يا صديقي لا أصدق لكن عقلي كما هو أنا نفسه مرايء الذي أخذك للبستان هو أنا يا سيدي لست طفلا صدقني أصدقك وأعرف أن روحك التي بين جنبيك أكثر نضوجاً مما يبدو لنا الآن لكنني لا أدري هل ستظل ذاكرتك على حالها أم لا؟ وماذا إن نسيت كل شيء؟ هل ستتركني؟ لا تخف لن أتركك أبدا حتى وإن نسيتني في تلك اللحظة بدأت أشعر بالمسئولية تجاه موراي وبدأت أشعر بخطورة ما نمر به هنا قلت محاولا طمأنته إن لم يعجبنا الحال سنعود من حيث أتينا وقبل أن أنسى لا تنادني بسيدي مرة أخرى والآن حاول أن تتذكر معي هذا المكان أليست تلك قريتك التي تظهر أطلالها من بعيد؟ لا أدري بل هي قريتك ها هو شاطئ البحر وها هي مراكب الصيد والشباك حولها أبوك هنا يا موراي نعم نعم أشم الآن رائحة الحبال المالحة أكملنا الطريق والابتسامة لا تفارق وجهي هأنذا على الجواد مع أحد الحزاورة غلام لطيف يوشك على البلوغ ما زال على سجيته يحمل من البراءة واخصال الخير ما يؤهله ليكون إنسانا سويا حسن الخلق طيب المعاشرة إلا أن الحياة ستفسد عليه سجيته ستطعنه في مواطن طيبته فينزف منها حتى تجف جراحه وقد تتغير طباعه للضد دنيا بائسة لا تترك الأصفياء على صفائهم ولا الأنقياء على نقائهم تعكر عليهم حيواتهم فيفقدون حلاوتها وتحل محلها مرارة تلو مرارة ليت الدنيا تتركهم حزاورة ليتهم يظلون على نقائهم وطيبتهم لكنها الحياة وما أقبح الحياة؟ قطع أبهر علي شرودي وسألني هل سنترك مراي هنا يا سيدي؟ كنت أكره كلمة سيدي التي ينادونني بها وددت لو توقف الجميع عن مناداتي بها لكن تكرار النهي لم يردعهم عن مناداتي بها أجبته وأنا أربط على عنقه نعم سنتركه بد أنه يشتاق لأبيه أليس كذلك يا موراي؟ أجابني موراي الذي كان مذهولا مما حدث فلنبحث عنه أولا ثم نفكر أخشى أن نلتقي باللصوص مرة أخرى لو رأوني لن يتركوني وسأذوق لحظات العذاب مرة أخرى كما أننا لن نستطيع العودة من حيث أتينا إلا عندما تفتح الضروب مرة أخرى وهذا ليس بيدنا ولا نملكه لا تخفي يا مراي لا تخفي يا صديقي سنجرب ما فعلنا سابقا مع الرفاق قلتها والخوف يدب بالفعل في نفسي كان صادقا في كل كلمة قالها لم تتغير طريقة معالجته للأمور سيظل ذكيا كما هو غلاماً صغيراً كان أو شاباً رائعاً في السابعة عشرة من عمره كما رأيته أول مرة التقيت به فيها انتظرنا باقي الخيول ووصل الرفاق ورأوا جميعاً ما حدث لمراي عدلنا له ثيابه وأكملنا سيرنا بمحاذاة شاطئ البحر من بعيد رأينا رجلاً يجلس على صخرة يخيط شباكه وموج البحر يتوالى مقبلاً قدميه كان ساكنا وحالما يصبو إلى أفق لا يراه الناس حوله ترجل مراي الفرس وركض نحوه صائحا أبي أبي انتفض الرجل وقفز في مكانه ورمى الشباك فور أن سمع صوت صغيره أقبل عليه وحمله بين يديه وظل يلثم رأسه وعينيه سأله متعجبا ما بك يا ولدي اشتقت إليك يا أبي تركتك منذ دقائق بالبيت أه حقا؟ لكنك أوحشتني يا أبي عانقه عناقا حارا ثم قال له هيا تناول إفطارك لتساعدني فالعمل اليوم كثير صواب الرجل عينيه المتعبتين المرهقتين تجاهنا ثم ابتسم ابتسامة جعلت وجهه الممتلئ بالتجاعيد أجمل كان مراي ولده الوحيد ورزق به على كبر ماتت أمه وهي تلده وبعد الظلم الذي تعرض له هو وأهل قريته في جنوب مصر من أحد الأمراء الظالمين انتقل معهم إلى ساحل البحر الأحمر هنا وعملوا جميعا بالصيد وكان الغلام أنيسه وونيسه وقرة عينه سألنا بصوت مبحوح مرحبا بك يا سيدي لا تنادني بسيدي أرجوك كيف أخدمك؟ قال مراي متلعثما أه أه أه التقيت بها منذ قليل يطلبون وجبة شهية من الأسماك الطازجة سرنا معا نحو الدار وكانت عينا مراي تبرقان من السعادة أخفينا عن والده أمر الخيول ولم نخبره أنها تتحدث بلغة البشر أمضينا وقتا مميزا في دارهم البسيط نام مراي على فخذ أبيه بينما كان يروي لنا عن رحلات صيده ومخاطرها هبت عصفة قوية كان للرياح صفير مهيب رفض الرجل رحيلنا في تلك الظروف وأحسن إكرام حبيب ورفيف كان بيته شديد البساطة مكونا من غرفتين اجتمعنا في غرفة وتركنا الأخرى للفتاتين جاء وقت النوم فقام الرجل ليطفئ المصابيح تمددت على فراش بسيط وبدأت أشعر بوخزة في صدري يبدو أن موعد فراق موراي يقترب وكنت قد تعلقت به وأحببته وليتني ما تعلقت به استيقظنا في اليوم التالي على صوت ضحكات موراي كان يعد لنا الإفطار مع والده بعد أن تناولنا الطعام اقترب يسألني سترحلون الآن؟ لابد من هذا يا صديقي وددت لو أكملت الرحلة معكم أعرف دمعت عيناه وقال بصوت يقطعه البكاء انقل سلامي لمسكة وللحزاورة ولا ترحل قبل أن تطمئن عليهم لا تخف تعهد السيد بركات برعايتهم تحدثنا بالأمس وأخبرني أنه سيعتبرهم أبناءه حملت لنا الجلبة البعيدة أصوات صراخ وعويل ازدحم الشاطئ بأهل القرية سرنا مع موراي وأبيه تجاه الزحام اخترق موراي الصفوف وعاد بوجه شاحب كان يرتجف وقف أمامي وكأن لسانه قد شل للتو أمسكته من كتفيه وسألته ما بك يا موراي لم يجبني فهززته بقوة فقال غارق حسان ومن هو جارنا هل كان صديقك لا، ولكنه غريق في نفس اليوم الذي خطفني اللصوص فيه أدركت حينها سبب خوفه